وكنا قد قطعنا شوطا طيبا في دراسة التصغير ووصلنا إلى تصغير ما حذف أحد أصوله فمن يتفضل بالقراءة تزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وإن حذف بعض أصول الاسم فإن بقي على ثلاثة كشاك وقاض لم يرد إليه شيء بل تقول شويك وقوي بكسر آخره منونة رفعا وجرا وشويكيا وقويضيا نصبا وإلا رد نحو كل وخذ وعد بحذف الفاء فيها ومذ وقل وبع بحذف العين اعلاما ونحو يد ودم بحذف لامهما ونحو قه وفه وشه بحذف الفاء واللام وره بحذف العين واللام اعلاما أيضا فتقول في تصغيرها أكيل وأخيذ ووعيد برد الفاء ومنيذ وقويل وبويع برد العين ويدي ودمي برد اللام ووقي ووفي ووشي برد الفاء واللام ورؤي أي برد العين واللام أصنت بارك الله فيك بارك الله في هذه القراءة الطيبة. طيب الآن تصغير ما حذف أحد أصوله نلاحظ أول أحد أصوله يعني هو اسم ثلاثي حذف أحد أصوله حذف أحد أصوله فإن يقول وإن حذف بعض أصول الاسم فإن بقي على ثلاثة يعني كان الاسم ثلاثي أو رباعي طبعا. فإن حذف أحد أصوله وبقي على ثلاثة أحرف فنهو نعلم بأن الاسم أقله أن يبقى على ثلاثة أحرف الآن مثل شاك أصو الشاكي تعلمون هذا اسم منقوص في حالة التنكير تحذف الياء القاضي قاض أيضا تحذف الياء في حالة التنكير فهذه الياء محذوفة قال هذه الياء لا ترد فلم يرد إليه شيء إذا نصغر على على وجهه على صيغته على ما هو عليه دون أن نبحث في الحرف المحذوف أو دون أن يعني أن نهتم به بل نقول شوي شاك شوي وقاض قويت خطب بتسري آخره منونا رفعا وجرا يعني تعلمون بأن الاسم المنقوص في خالتي الرفع والجر جاء قاض مررت بقاض تحذف الياء اما في حاله النصب فتعود الياء في حاله النصب رايت قاضيا شاهدت محاميا تعود الياء فقال إذن بكسر اخره منونا هذا التنوين في حالتي الرفع والجر وشويكيا شويكيا في حالتي في حاله النصب وقويضيا عدنا الياب في حالة النصف طيب الآن إذا كان لدينا الاسم حذف أخذ أصوله وبقي على خرفين بقي على خرفين قال يرد ذلك, ذلك الخرف المحذوف يرد ذلك الخرف مثلا عيدة مثلا عيدة لاحظوا الآن عيدة أصلا من وعدة ففي حرف محذوف فيجب أن يعاد هذا الخرف في التصغير لأننا نحن نعن أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها التصغير يرد الأشياء إلى أصولها فإذا عنا خرف محذوف وبقي الاسم على خرفين نعيد ذلك الحرف وظاهر هذا في مثلا عيدة نقول وعيدة زينة من وزنا. فهي محذوفة الواو. زنا نقول وزينة, وزينة وعطانا هو أمثلة يعني ولو أنها نادرة الـ الـ يعني نادرة الاستعمال أن نسمي كل وخز وعد بخلف الفاء فيها على أنها أسماء لخذوا على أنها أسماء أعلام ومز وكل وبيع بخلف العين أعلاما ويجب أن ننتبه إلى ذلك يعني سميت شخص خذ سميت شخص عيد سميت شخص كل سميته مز إلى اخره اسم علم وهو يجب أن يكون على ثلاث أخرف وحذف أحد هذه القروف فيرد الحرف المحذوف ايضا نحو يدن ودمن يد ودمن يد الان يدوا ودموا في اللام الكلمه محذوف لام الكلمة محذوف مثلا في كل وخذ وعد مثلا العين المحذوفه دخلت في العين اكل واخذ ووعد إلى عين الكلمه عين الكلمه يعني لاحظوا كل وخذ وعد بحذف الفاء هذا حذف الفاء وليست العين يعني مثل ما عدا وعد فحذفت فاء الكلمه كل اكل حذفت فاء الكلمه خذ أخذ حذفت فاء الكلمه بينما مز وقل مز اصلها منذ قل قال وقأ والقول عين الاسم محذوف باع باع وبيع فعين الكلمة محذوف تخذ في العين يعلمة. نحو يد ودم بحذف لامهما ونحو كه وفه وشه وليست على أنها أفعال إنما على أنها أسماء تخذ في الفاء واللام لأن في لدينا حرفان محذوفان فاء الكلمة ولام الكلمة فه وفاء حذفنا الواو والألف شيخ وشأ أيضا خذفنا فاء الكلمة ولام الكلمة وره بحذف العين واللام أعلاما لاحظوا كلمة أعلاما ضعوا تحتها أكثر من خط حتى لا يتناهى ذهن بأن هذه أفعال إنما هي أعلام تقول في تصغيرها لأن كل ماذا صغرها وكيل عاد الهمزه اللي هي الفاء الكلمة وكيل وعي وخيز عادة فالكلمة فا وعيد عادة من عد عادة ايضا أيضا فا فالكلمة برد الفاء أصله عادة الفاء الكلمه اصلها منز عادة عين الكلمة منيذ منذ قويل قل قويل عادة الواو اللي هي عين الكلمة بيع عاد اذا بيع عاد عيد الكلمه برد العين ويدي ودمي برد اللام طبعا هنا في حالة في اعرابيه سنتطرق عليه ان شاء الله في في الاعلال لان اصلها هي يدوى ودموا طيب برد اللام و ووفي وشي برد الفاء واللام رد الحرف الأول والحرف الاخير ورؤي برد العين واللام لاحظتم يعني اخ مثلا اخي اب ابي ايضا يعني رد الحرف المحذوف اذا القاعده الان بالنسبه لتصغير ما خذف احد اصوله ان كان الباقي على ثلاثة احرف صغر على ما هو عليه إن بقي على حرفين رد الحرف المحذوف ثم صغر فإن كان المحذوف فاء الكلمه رد ذاك الحرف الذي يقابل فاء ان كان عين الكلمه رد ذلك الحرف الذي يقابل عين ان كان لام الكلمه رد ذلك الحرف الذي يقابل لام الكلمه وان كان هناك ان كان حرفان محذوفان أيضا رد هذان الحرفان لأن ينتقل إلى مسألة أخرى تصغير ما سمي به علما من الثنائي وضغا يعني الكلمة أصل وضع نطقها العرب على أنها من حرفين على أنها من حرفين تفضل قال تصغير ما سمي به علما من الثنائي وضعا أما العلم الثنائي الوضع فإن صح ثانيه كبل وهل ضعف أو زيدت عليه فيقال بليل أو بلي وهليل أو هلي وإلا وجب تضعيفه قبل التصغير فيقال في لو وما وكي أعلاما لو وكي بتشديد الأخير وما بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيدة همزة إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك وتصغر, وتصغر تصغير دو وحي وماء فيقال لوي وكوي وموي كما يقال دوي وحوي وموي إلا أن هذا لام إلا أن هذا لامه فرد إليها. نعم. الآن لدينا العلم الثنائي الوضع يعني لدينا كلمة مؤلفة من حرفين وهي اسم علم مثل مثلا كم سمينا واحد كم كمي كي سمينا واحد كي كعيون من منيون أما العلم العالم الثنائي الوضع فان صح ثاني يعني كان الحرف الثاني حرفا صحيحا كبل وهل الحرف الثاني اللام لام حرف صحيح بل وهل ضعف يعني ضعف هذا الحرف اللام كررنا اللام ضعف او زيدت عليه ي في فيقال ببل بليل او بلي يعني إما ضعفنا اللام اللي هي الخرف الثاني بليل واو زيدت عليه ياء اخرى بولي ياء التصغير والياء الثانيه هل أنه ليل بزيادة اللام أو هلي أو هلي بزيادة الياء وإلا لاحظوا وإلا وجبة ضعيف وإلا ماذا يعني والا اذا كان ثانيه حرف عله لانه قال فإن صح ثانيه والا فاذا كان الحرف الثاني حرف عله وجب تضعيفه قبل التصغير قبل ما نقول عليه التصغير يجب ان يضعف ذلك الحرف الثاني الذي هو من حروف العله مثل يقال في لو حرف الواو ما لالف كي اللي حروف عله حرف الثاني من الحروف العله اعلاما لاحظوا اعلاما وليست على انها على انها حروف طيب اعلام ده لو وكي شددنا الحرف المعتل حرف العله بتشديد الاخير وما بزياده ألف اللي هي ما ما بزياده ألف اللي تضعيف وقلب المزيدة همزة إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك ما نحسنا ضعفها بغير هذه الزيادة وتصغر تصغير وتصغر تصغير أجل ضبط الكلمة وتصغر تصغير دو وخي وماء إذن لو كيف تصغر لوي وكيف وكي تصغر كيي كي وما موي كما يقال دوي وحيي ومويه لكن ماذا قال إلا أن هذا لامه هاء إلى أن هذا لامه هاء فرد اليه ومويه ردت الهاء هنا إذن الآن اسم العلم إذا كان في أصل الوضع على خرفين على حرفين فإذا كان الحرف الثاني صحيحا فنضعف الحرف الثاني أو نزيد ياء. بل بوليل بلي هل هليل هليل إذا كان حرف علا نضعف حرف العله نشدد حرف العلة ثم نقوم بعملية التصغير ينتقل الآن إلى ايضا معلومة جديدة تفضل تصغير المؤنث قال تصغير المؤنث قال وإن صغر المؤنث الخالي من علامة التانيث الثلاثية اصلا وحالا كدار وسن وأذن وعين أو اصلا كيد أو مآلا فقط كحبلة وحمراء إذ إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما سيأتي وكسماء مطلقة أي ترخيما وغيره لحقته التاء إن أمن اللبس فتقول دويره وسنينه وعيينه وأذينة ويدية وحبيله وحميره وفي غير الترخيم حبيلا وحميراء كما سلف وسمية وأصله سمي بثلاث ياءات الأولى للتصغير والثانية بدل, بدل المدة والثالثة بدل الهمزة, بدل الهمزة المنقلبة عن الواو لأنه من سما يسمو حذفت منه الثالثة لتوالي الأمثال ولو سميت به مذكرا حذفت التاء فتقول سمي لتذكير مسمى وأما نحو شجر وبقر فلا يصغر بالتاء لألا يلتبس بالمفرد وذلك عندما أنثهما وأما عندما ذكرهما فلا إشكال وكذا نحو زينب وسعاد لتجاوزهما هما الثلاثة فيقال فيهما زينب وسعيد بتشديد الياء طيب لكن وش... طيب لكن بعض لأنها تصغير المؤنث عنها اسم مؤنث خالي من علامة التانيث ما فيها ما في علامة التانيث وإن صغر المؤنث الخالي من علامة التأنيث الثلاثي أصلا وخالا يعني أصله إما أن يكون في الأصل أصله ثلاثي أصله ثلاثي أو أنه الآن المذكور أمامنا ثلاثي مثل دار مثلا سن لاحظوا دار ثلاث تعرف سن ثلاثه تعرف أذن ثلاثه تعرف عين ثلاثة احرف او اصلا كيد يد يدوى اسم ثلاثة اسم ثلاث بقي على حرفين تبعتهم هذا يعني اصله ثلاثة اصله ثلاثي او مالا الان يعني الاصل هو حبله لاحظوا فيه الالف الزائده هنا وحمراء فيه الالف والهمزة الزائدتان تاء طيب الان اذا نحن نريد الان ان نصغر هذا الاسم مثلا كلمه نار كلمه دار كلمه سن كيف نصغر هذه الأسماء ان أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما سياتي تصغير ترخيم سياتي بعد قليل وكسماء مطلقة يعني بالترخيم وغير الترخيم كلمه سماء كيف نصغرها اي ترخيما وغير الترخيم لحقته التاء إن أمين اللبس يعني في خالة التصغير تدخل التاء تزاد التاء هو أصلا ما فيه تاء هو مؤنث خالي من تاء التأني الثلاثي ما فيه تاء ففي التصغير تلحقه التاء لاحظوا ويحقته التاء إن أمنا اللبس إذا ما في لبس إذا خصل لبس سيكون لدينا معلومة أخرى قاعدة أخرى إذا خصل لبس ستقول مثلا دار ماذا تقول في دار دويره زائد دوير لكن تزاد التاء هنا التدليل على أصله مؤنث هذا دويره مثلا سن ماذا تقول اضافت التاء زاد التاء عين عينه زاد التاء اذن أذينة زاد التاء يد يدي زاد التاء لاحظتوا طيب الان حبيلة, لحظوا. هذه. حبيله وحميره هذا في تصغير الترخيم حبيلة تصغير حبلة غير غير التصغير على غير الترخيم تقول قبيله في الترخيم الترخيم فيه في حذف الترخيم فيه حذف كما تعلمون فيقولون حبيله, حبيلة. خمراء هلأ الأصل أن يصغر حميراء بدون ترخيم بالترخيم تقول حميرة تقول حميرة إذا يجب أن نتنبه هنا هو دخل الشيخ الآن الترخيم مع عدم الترخيم, مع عدم الترخيم الآن دويرا وسنينا وعيينا وأذينا ويديها لا ترخيم في ذلك حبيلة فيها ترخيم حميرة فيها ترخيم وفي غير الترخيم تقول حبيلة وحميراء حبيلة وحميرة تقول حبلة حميرة بشرى مشيرة صف صغرى صغيرة خمرة حميرة صخراء صخيرة سوداء سويداء بدون ترخيم لكن في الترخيم ماذا تقول هنا تقول حبيلة وحميرة إذن هنا يجب أن نتنبه في فاصل بعد أذين ويودية دخل الآن في معلومة مختلفة إلى حد ما لي حبيلا تصغير ترخيم في غير الترخيم تقول حبيلا وحميره دخل الان ايضا في كلمة في كلمه اخرى وهي سماء قال وكسماء مطلقا يعني مرخم وغير مرخم كيف نصغر سماء قال وسميه يعني تصغير سماء سميه ما أصل سميه قال واصله سمي سمي سمي بثلاث ياء سمي بثلاث ياء الياء الاولى للتصغير الياء الثانيه بدل من الماده سماء هذا المد اصبحت ياء الان الثالثه بدل الهمزه سماء. هذه الهمزه اصلها واو سماء لانها من سما يسمو فاصلها سماو فاذا الياء الثالثه هذه بدل الهمزه المنقلب عن واو لانه من سما يسمو من سما يسمع طيب، ثم يقول خذفت منه الثالثه لتوالي الأمثال. الآن لاحظوا سمية سميه سمي تصغير سمية. إذاً فيها محذوفه في سمية. لماذا خذفت هذه الأرقا لتوالي الأمثال؟ لتوالي الأمثال. إذاً تصغير سما سمية ثم تدرج بنا كيف وصلنا إلى هذا التصغير؟ أصل التصغير سمي بثلاث ياءات الياء الاولى التصغير الياء الثاني بدلا من ألف المد الياء الثالث بدلا من الهمزه المنقلبه عن واو اجتمع لدينا ثلاث ياءات فحذف الياء الثالثه فبقيت سمية بقيت سمية حذفت الثالثه لتوالي الامثال ولو سميت به مذكرا حذفت التاء يعني سميت واحد سماء على انه مذكر وليس مؤنث رجل فتقول سمي بتذكير مسمى لانه مسماه مذكر إذا إذا كان أنت سميت مؤنث سماء مؤنث سميتها مؤنث فتقول سمي بالتاء سميت مذكر تقال تقول سمي بدون تاء الان وأما نحو دخل الآن في معلومة أخرى ارجو الانتباه وأما نحو شجر وبقر الآن شجر وبقر وتمر هذا كما تكون اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي يعني يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء بقر بقر شجر شجر تمر تمرة نخل نخلة الفرق بين المفرد والجمع هو التاء في المفرد والجمع لا مفرد فيه طيب إذا قلت الآن شجر على القاعدة هذا ثلاثي، فيجب أن يعني تلحقه التاء في التصغير تقول شجيره طيب إذا قلت شجرة كيف تتصغير شجرة؟ تقول شو إذا الآن تصغير الجمع اسم الجنس هذا الجمعي بتصغير مفرده، إذا هنا لا تزاد التاء. لذلك كان في هناك احتراز ذم قال لحقته التاء إن أمن اللبس، فإذا كان في لبس لا تزاد التاء. إن كان في لبس فلا تزاد التاء. في اسم الجنس الجمعي لا تزاد التاء يقول شجر شجير بقر بقير حتى لا يلتبس مع شجيرا اللي هي تصغير شجرة ومع بقيرا تصغير بقرة فلا تزاد التاء في تصغير اسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي ايضا مثل الورد مثلا قال ورد وردة ورد وردة وردة إذا قلت ورد وريدة طيب وهذا تصغير وردة وريدة إذا تقول وريد لا تلحقوا التاء يعني لاحظوا إذا في لبس في دخول التاء فلا تدخل التاء اذا كواشترط بزيادة التاء على المصغر إذا أمن اللبس أما إذا خصل اللبس فلا تزاد التاء وهي في اسم الجنس الجمعي لا تزاد وفي الأعداد أحيانا يعني خمس وخمسة خمس وخمسة ممكن تكون خميس وخميسة إذا قلت خميسة مع خمسة وهكذا في بقية الأعداد نعم الآن أيضا المعلومة هذه أجل انتباه إليها فلا يصغر بالتالي ألا يلتبس بالمفرد وذلك عند من أنثهما يعني اسم الجنس الجمعي هذا من المؤنث بقر هذا من المؤنث لكن من اعتبروا من المذكر من اعتبروا بالمذكر خلص ما في تاء اصلا بقير وشجير لا مشكلة وأما عند من ذكره ذكرهما فلا اشكال, لا إشكال. لان التاء اصلا غير موجوده لا تضاف التاء لا تضاف التاء لانه قال قبل قليل فاذا اريد التذكير لا تضاف التاء سميت تقول سمي في التذكير طيب فلا اشكال وكذا نحو زينا لان هذا اسم مؤنث وما فيه تاء وسعاد مؤنث ايضا لا يوجد فيه ت وهذول ايضا لتجاوزهما الثلاث احرف وكال حديث زياده التاء في المؤنث الثلاثي لان هذا اكثر من ثلاثه احرف اكثر من ثلاثه احرف فلا يقال فيقال فيهما ما زيين لا تضاف اذا عندما قال وكذا اي يعني ولا تضاف التاء في تصغير نحو زينب وسعاد ورباب ونحو ذلك فيقال زينب وسعيد من سعاد سعيد بتشديده العقرب وقيرب فالتو الوقيرب اذا العامل الفاصل هو اللبس فإذا في لبس تزاد لا تزاد التاء إذا ما في لبس ومن اللبس لا تزاد التاء في التصغير لأن يقول وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه لأن انتهى من القاعدة أثار القاعدة عامة التصغير المؤنث الخالي من علامة التأنيف ما فيه التأنيف لاحظوا وهو مؤنث ثلاثة أحرف ثلاثة أحرف تضاف التاء على تصغيره بعد أن نضيف التاء إذا أمن اللبس فإن حصل لبس فلا تزاد التاء وهذا اللبس موجود في اسم الجنس الجمعي وفي بعض الأعداء وفي الأعداد لاحظوا كذلك في الاسم إذا كان رباعيا إذا كان رباعيا فلا تزاد التاء ايضا بعد التصغير تقول زينب سنينب وسعاد سعيد طيب الآن يقول وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه يعني وردت كلمات لم تزد فيها التاء على التصغير وعلى القاعدة ما في أي لبس ما في أي لبس تعتبر هذا من الشذوذ تفضل وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه تفضل الأستاذ خالد قال وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه كحرب وذود ودرع ونعل ونحوها مع ثلاثيتها واجتلابها فيما زاد على الثلاثة كوريئة وأميمة بيا أين مدغمتين الأولى للتصغير والثانية بدل المدة وقديديمة بيا أين بينهما دال الأولى للتصغير والثانية بدل المدة تصغير وراء وأمام وقدام يعني أعطان معلومة مهمة أنه ورد أيضا على لسان العرام بعض الكلمات المصغرة وكان حسب القاعد يجب أن تلحق بها التاء تزاد فيها التاء بعض التصغير ولم توجد فيها التاء و أعتبرها من الشاذ شاذ يعني شذت عن القاعدة شذت عن القاعدة مع أنه مثلا خرب خريب ذو الزويد درع درع نعل نعيل ونحو مع ثلاثيتها يعني هي ثلاث حروف هي ثلاث تحرف هي خرب وذون ودرع ونعل ولا توجد فيها إذا انخصب القاعدة وإن صغير المؤنث القالي من علامه التأنيف الثلاثي كذا كذا تزاد التاء هو الشاذ لم تزاد التاء معناها ثلاثه اخرى ثم قال واجتلابها فيما زاد على التاء اجتلاب يعني زياده التاء على خلاف القاعده على تصغير الاسم أكثر من ثلاثة اخرى هلا لخصنا زينب اكثر من ثلاثه اخرى لم تزاد التاء فاذا زيدت التاء فهو شاذ فهو شاذ مثل وريئه يعني وراء وراء المفروض قوله وريئ على القاعدة قال السابقة لكن وردت وريئة أميمة أمام وزيدت التاء ثم بعد ذلك قدي ديمة قدي ديمة هذه أيضا تصغير قدام تصغير قدام التاء اذا هذا عطنا ما شذ عن القاعدة اسم ثلاثي تنطبق على هي القاعدة ولا يوجد فيه لبس في زيادة التاء لم تزاد التاء رباعي المفروض لا تزاد التاء زيدت فيه التاء وهذا من الشاذ عن القاعدة طب. انتهى الآن من تصغير المؤنث القاعدة في تصغير المؤنث إذا كانت ثلاثيا تزاد التاء إن أمن اللبس فإن حصل لبس لا تزاد التاء إذا كان أكثر من ثلاثة لا تزاد التاء هناك شواذ ذكرها الشيخ لأنه دخل في تصغير الترخيم الترخيم معناها التقليل معناها الخذف مثل عن... المنادر المرخب أفاطم أو أفاطمة مهلا بعد هذا التذلل إلى آخرين طيب تصغير الترخيم تفضل أن عندهم تصغيرا يسمى تصغير الترخيم ولا وزن إلا فعيل وفعيعل لأنه عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد فيصغر الثلاثي فيصغر الثلاثي الأصول على فعيل مجردا من التاء وإن كان مسماه مذكرا كحميد في حامد ومحمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحمودة ولا التفات إلى اللبس ثقة بالقراء وإلا فبتاء كحبيلة وسويدة في حبلة وسوداء إلا الوصف المقتصر بالنساء كحائض وطالب، فيقال في تصغيره تصغيرهما حييض وطليق من غير تاء لكونه في الأصل وصف مذكر أي شخص حائض أو طالق فإن صغرتهما لغير ترخيم قلت حويض بشد الياء وطويلق بقلب ألفه ماوا لأنها ثانية زائدة طيب فهمنا الترخيم معنى في حذف تصغير الترخيم معنى في حذف لأن, لأن معنى الترخيم هو أصل التقليل بطبيعة ففي حذف قال وعلم أن عندهم تصغير سمع تصغير ترخيمنا ولا وزن له سوى الآن الآن التصغير ثلاثة أوزار مرة سابقة الآن في الترخيب عن فعيل وفعي عل ما في عن فعيل خطوة أنه في حدث أصلا في حدث فعي عل. فعيل وفعي عل لأنه عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد من صغر الاسم بعد أن نجريده من الزوائد فيصغر الثلاثي الأصول على فعيل عدنا, عدنا عفوا اسم ثلافي مجرده من حروف الزياده وبعد ذلك مصغره على فعيل مجردا من التاء يعني ما تل لا تلحقه التاء اذا كان مسماه مذكرا مثلا حميد محمود محمد احمد فناد حمدان حموده كل هذه الاسماء هي من الـ الـ الاسم الحاء والميم والدال الحمد كل هذه الاسماء فكله اصلها اصله ثلاثي, أصله ثلاثي لذلك وهي تدل على مذكر وسماه مذكر فتصغر كلها على ح فعيل حميد فعيل يعني محمود حميد هذا تصوير ترخيم هذا تصغير الترخيم محمد حميد خامد حميد أحمد حميد حماد حميد خمدان حميد محمود حميد هالتصغير للترقيم طيب كيف أنا بعرف هذا هذا محمود ولا ولا أحمد ولا حامد قال السياق قال السياق ولا التفات إلى اللبس ثقة بالقرائن يعني لا نتفت إلى اللبس الذي يحصل لأنه القرائن ال المفهومة من السياقات هي التي تشير إلى الاسم المقصود هل هو محمد ولا محمود ولا احمد ولا حموده ولا حمدان ولا حماد الى اخره والا فبالتاء يعني شو هو الا يعني وان وان لم يكن مذكرا وكان مؤنث يعني فبالتاء كخبيله حبلى كما مر معنا سابقا تصغير الترخيم فيها خبيله تصغير عدم الترخيم خبيله حبلى قبيله بالتاء حطينا تاء لأنه مؤنث وسويده في حبله وسوداء سوداء في عدم الترخيم سويداء سويده في الترخيم سويده وعيله اضفت التاء هنا لانه التانيث اذا, إذا بيدل على مذكره تضيف التاة يعني التاء في التأنيث بعد التصغير بعد التصغير, بعد بعد التصغير نعم الا الوصف المختص بالنساء يعني خائض هذا خاص بالنساء طالق هذا وصف خاص بالنساء فيقال في تصغيرهما حييد فعيل طليق فعيل من غير تاء لانه اصلا خائض خاص بالنساء فما في تضيف التاء حتى تدل على نوم مؤنث لا تضيف لكونه في وصف لكونه في الاصل وصف مذكر او وصف لمذكر لباس اي شخص خائض أو طالق يعني الآن هي عندما قال خائد طالق لأنه قدر شخص حائد وشخص شخص طالق لكنها خاصة بالنساء يعني الرجل لا يصب بهذه الصفات فإن ما في ضرورة تضع علامة لفظية وهي التاء لا ضرورة أن تلقق التاء مصغره لأن اصلا هي لا تقول خائدة وطالق فإن صغرتهما لغير ترخيم لكن في الترخيم لذلك قلت حويض لازم حويض فعيل حويض هذا في غير الترخيم بشد الياء وطويلق طويلق طالق قلبت الوا... الالف الألف واو طويلق لأنها لأن الالف طالق لأنها حرف ثاني وهي زائدة من طلاقة أصلاً فقلبت قلبت قلبت فهينا الآن من تصغير الترخيم الآن ينتقل إلى معلومة أخرى تفضل مريد أن التصغير اليوم إن شاء الله قال وأما الرباعي فيصغر على فعيعل كقريطس وعصيفر في قرقاس وعصفور ويصغر على إبراهيم وإسماعيل ترخيما على بريه وسميع ولغير ترخيم على بريهيم وسميعيل أو على أبيره وأسيمع على الخلاف في أن الهمزة أو الميما واللامة أولى بالحذف ولا يختص تصغير الترقيم بالأعلام على الصحيح على الصحيح نحن. الأن أما الرباع يقصد أما رباعي الأصل هذا المقصود أما الرباعي يعني الاسم الرباعي الأصل أصله رباعي ولو شفت نق ماسي أو سداسي فيهزيادة لكن أصله رباعي يعني أما الرباعي لو حقيقوا وأما الرباعي الأصل تتضح الفكرة فيصغر على فوعي لأن فوعي الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الياء هذا كوريطس وعصيفر في كرتاس. كرتاس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أخره قد يقول لكم كيف تقول رباعي لأنه هو أصلا من كرتاسة كرتاسة من رباعي وعصفر رباعي هذا ما اسمه المزيد فإذا هنا أما الرباعي الأصل هذا هو المقصود فيصغر على فوعي قرطاس قريطس وعصفور عصيفر هذا تصغير ماذا تصغير ترخيم غير ترخيم عصيفير لاحظوا هذا مر معنا قبل ذلك ويصغر إبراهيم واسماعيل إبراهيم وإسماعيل يبرهما وسمع على رباع الأصل ترخيما على بريه وسميع في حذف بريه وسميع هذا تصغير ترخيم من غير الترخيم تكون بريهيم وسميعيل أخذهم أو على أبيره وأسيمع طبعا هذا خلاف ما هو المحذوف على الخلاف في أن الهمزة أو الميم في أن الهمزة أو الميم أو لا بالحذف هذا خلاف بين الصرفين على العموم هو يصخ أن على أبيره وأسيمع أو على بريهيم وسميعيل يعطينا الآن معلومك ولا يختص تصغير الترخيم بالأعلام على الصحيح هذا معنى ذلك أن هناك رأيا يقول بأن تصغير الترخيم مختص بالأعلام وهذا رأي الكوفيين وهذا رأي في ذهب الكوفيون أن تصغير الترخيم لا يكون إلا في الأعلام في أسماء العلم فغير أسماء العالم لا ترخم عند الكوفيون الشيخ يقول على الصحيح أن الترخيم لا يختص بالأعلام فلافا لما ذهب إليه الكوفيون ننتقل الآن إلى لدينا تنبيها تفضل نكرة هذا من التنبيه الأول تقدم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة لمنافات التصغير للكثرة وأجاز الكفيون تصغير ما له نظير في الأحاد كرغفان فإنه نظير عثمان فيقال في تصغيره رغيفان فمن أراد تصغير جمع رده إلى مفرده وصغره ثم يجمعه جمع مذكر إن كان لمذكر عاقل وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل كقولك في غلبان وجوار ودراهم غليمون أو غليمين وجويريات وجويات ودريهمات. وأما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فيصغران لشبههما بالواحد نعم التنبيه الأول تقدم أنه لا يصغر جمع على مثالنا في الكثرة قلنا بأن التصغير يتعلق بجموع القلة لأن الكفرة لا تصغر لمنافات التصغير الكثرة يعني متعارضان التصغير فيه تقليل فيه تحقير والكثرة تدل على التكثير وعلى العظمة وما إلى ذلك فلا يصح أن يصغر, يصغر جموع الكثرة قال وأجاز الكوفيون تصغير ما له نظير في الآخاد يعني من, من جموع الكثرة أجاز الكوفيون أن يصغر من جموع الكثرة ما له نظير في الآخاد مثل رغفان مثل رغفان هذا جمع كثرة كانه نظير عثمان مثل مثل عثمان مثل عثمان فيقال في تصغير رغيفان فان اذا اعتمد الكوفيون أجازوا انه اذا كان جمع التكسير فيه نظير في, في الفئه في المفرد فيصح ان يصغر لكن قاعد العمان البصري بان جموع الكثره لا تصغر فمن اراد تصغير جمع يعني جمع تكسير انت بتصغر جمع تكسير ماذا تفعل؟ قال فإن فمن أراد تصغير جمع جمع يعني يقصد جمع تكسير هنا نضع لو خطأ جمع تكسير تطبعها الفكرة وليس جمع السالم فمن أراد تصغير جمع تكسير رده إلى مفرده وصغره يرده إلى المفرد ثم يصغر ثم يجمع جمع مذكر لأن فيه معنى الوصف أصبح فيه معنى الوصف فيصح أن يجمع جمع مذكر سالما أو جمع مؤنث سالما لخصوب. ثم يجمعه جمع مذكر إن كان لمذكر عاقل وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل يعني الآن ننظر في جمع التكسير نريد أن نصغر جمع التكسير نعود نأخذ مفرده ونصغر هذا المفرد فإن كان هذا المفرد لمذكر عاقل جمعناه جمع مذكر عاقل بعد التصغير إن فيجمع جمع مؤنث سالم بعد التصغير بعد تصغير المفرد كقولك في غلمان وجوار ودراهم غلمان تاخذ المفرد غلام غلام غليم ثم تجمعه هذا المذكى غليمون او غليمين وفقا للمحل الاعرابي طيب آآ الان جوار جار جوير جويريات غير عاقل دراهم درهم دريهم تجمعها دريهمات لأنه لغير العاقل اذا هذه ملحوظة مهمة يجب أن تنبأ جمع الكثرة. جمع الكثرة إذا أريد الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ أو جمع التكسير بعامه إذا أريد تصغيره إذا أريد تصغيره أقصد هنا جمع الكثرة إذا أريد تصغيره يؤخذ مفرده ثم يصغر هذا المفرد ثم إن كان لمذكر عاقل جمع جمع مذكر عاقل جمع مذكر سالم وإن كان لمؤنث عاقل أو لغير العاقل جمع جمع مؤنث سالم نعم. وأما اسم الجمع اسم الجمع كما تعلمون هو الاسج... اسم الجمع الذي لا مفرد له من لفظه من القوم مثل رهط مثل إبل مثل نساء نسوة المفرد من غير اللفظ المفرد من غير اللفظ واسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل ما ذكرنا قبل تمر تمره وبكر بكر وشجر شجرة وما إلى ذلك فيصغران ممكن الصغر طبيعي شجر شجير مرمانة بقر بخير مع مر معنا ذلك قوم قويم لحسن مراد رهيط نفر نفير وهذان قو قويم لشبههما بالواخد لأنه أصلاً هم بمنزل الجمع القلة أصلاً هو اسم الجمع وأسم الجنس الجمعي بمنزلة جموع القلة وليس بمنزلة جموع إذا الآن جمع اسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي يصغران على حالهما لشبههما بالواحد لأنهما بمنزلة جمع القلة أما جمع الكثرة في الأصل لا يصغر فإذا ردت التصغير جمع الكثرة تأخذ المفرد ثم تصغر المفرد ثم بعد ذلك تجمع جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم حسب مدلول كل يعني مدلول كل كلمة تريد تصغيرها نعم انتهى الان من التنبيهين ننتقل ايضا واعتلي ايضا معلومه ان ما شذ من التصغير عامه اعطانا من شواذ التصغير قبل ان ندخل في شواذ التصغير اريد انبه لما مهمة. ايضا مهمه يعني الآن جمع المذكر السالم كيف يصغر جمع المؤنث السالم كيف يصغر مسلمون يصغر على وجهه لأنه جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم على راي الجمهور بانه من جموع القله على انه من جموع الكله لذلك يصغر على لفظه لذلك يصغر على وجهه تقول مسلمون مسيلمون مسلمات مسيلمات طيب والمثنى ايضا المثنى على وجهه مسلمان مسلمان لاحظتوا اذا المثنى وجمع المذكر سالم، وجمع المؤنث السالم يصغر على لفظه، يصغر على لفظه، لأنه اصلا الجمع السالم يعد من جموع القلة، لذلك قلت أنا قبل قليل في الأراده تصغيره جمع أي جمع تكسير من جموع الكثرة، جمع تكسير من جموع الكثرة اللي هو بيردولي للمفرد ثم يصغر ثم يجمع بعد ذلك جمع سالم أو جمع مؤنث سالم أما جمع الكثر كما ذكرنا يصغر مفرده ثم يجمع مثلا يعني إذا قلت شعراء شعراء تكون شاعر شاعر شويعر شويعرون مثلا رجال مفرد رجل رجال تكو رجيلون حطم كتاب مثلا كتب كتب كتاب كتيب كتيبات تسمع جمع مؤنث مثل دريجمات وما الى ذلك نعم من شواذ التصغير تفضل استاذ خالد الثاني لا يصغر الا المتمكن كما سبق ولا يصغر من غيره الا اربعه في أه أه افعل في التعجب افعل في التعجب والمسجي ولو عدديا عند من بناه وذا وتا ومثناهما وجمعهما والذي والتي كذلك وحكمها أن تصغير أفعل المسجي كالمتمكن في هيئته كما تقدم بخلاف الإشارة والموصول فيترك أولهما على حاله من فتح كذا والذي وضم كأولى ويزاد في آخر غير المثنى ألف فتقول ذي وتيا ومنه قول رؤبة الراجز أو تحليفي بربك العلي اني ابو ذيالك الصبي وذيان وتيان واوليا واوليا والذي والذي والذي ولتي والذي والذياني والتياني والتيان والذيين مطلقه بفتح الياء المشدده او كسرها او الذي او الذين في حالة الرفع بضم الياء او فتحها على الخلاف بين سيبويه والاخفش والتيات جمع اللتي يغني عن تصغير اللائي واللاتي عند سبويه وصغرهما الأخفش بقلب الألف واوى وحذف لامهما وهي الياء الأخيرة وتقلب الهمزة ياء في اللائي فيقال, اللو... فيقال اللوية والل... واللويتا وضم لام اللذية واللتي لغة كما في التسهيل خلافا للحريري في درة الغواص وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول لأنهما يوصفان ويوصف بهما بهما والتصغير وصف في المعنى كما سبق ولذا منع عمل اسم الفاعل مصغرا كما منع موصوفا نعم اولا لا يصغر إلا متى اتفقنا فيه عليه تبعاً ولا يصغر إلا أربعة وهذا من الشاذ راح تصغر أفعل يعني اسم تفعل التفضيل أفعل في التعجب ما وخيل ما وميلة ما وميلة وما معنا هذا سابقا لو هذا من الشاذ قال يعني مثل بعلبك مثلا قالوا بعيلة بك وهذا ايضا من أيضا من الشاز بعيلة بك نفطويه نوفي طويه نوفي طويه المركب مثلا المركب العددي لأن هو ولو عدديا عندما بناه أخذ عشر والأحيدة عشر وحيده عشر ما أميلها الصدق هذا مرمعنا سابقاً ومؤخراً وما وحيلا العادة هذا مرمعنا سابقا تماما طيب الآن ذا وتا ومسناهما وجمعهما والذي والتي يعني الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة قال حكمها أن تصغير أفعل والبسن تهين من هذا المزية المتمكن على لماذا يمكن لماذا يعني يجوز التصغير في أفعل التعجب والاسم المسجي قال تبروك المتمكي رغم أنه قال سابقا أنه من الشاذ كما تقدم بخلاف الإشارة بخلاف الأسماء الإشارة تصغير أسماء الإشارة والأسماء الموصولة قال فيترك أولهما على خاله يعني أوله كان أوله مفتوح مثل ذا الذي حرف الأول مفتوح أو أوله ضم أولى أوله أول ضم أول يبقى على حاله ويزاد في اخر غير المثنى ألف لذي زاد الالف خل الذا المفتوحه مضاف ا لذي ايضا خلت التاء المفتوحه وزاد الالف ومنه قول رؤبا اني ابو زي لكي الصبي ثم اعطانا هذا التصغير الذين وتيان و ولا واللذية واللتية آخره هذا كله يعني يحفظ هذا كله يحفظ لكن أعطانا ملحوظة مهمة انه اللتيات جمع اللتي يغني عن تصغير الله يعني لو سأل لماذا لم تصغروا اللائي واللاتي وهي من الأسماء الموصولة وصغرتوا اللاتي قال هذا اغنى عن ذاك يعني اللتية أغنت عن اللائي واللاتي هكذا عند سيبويه وصغرهما الأخفش بقلب الألف واوا وحذف لامهما والياء الأخيرة فقال اللوية قلب الحرف الأخير الهمزة قلبها ياء قال اللوية واللويتا قلب الهمزة ياء ثم أيضا عنده اللام هي أصلا اللذية قلبها قال اللذية والتي اللتي قال اللتي, قال اللتي قال هذه فيها لغه يعني هناك من العرب قال اللتيه وهناك من قال اللتيه وهناك من قال اللذيه وهناك من قال اللذيه كما في التسهيل خلافا للحريري الحريري في لو كتاب اسم دره الغواص يعتبر هذا من اللحم يعني ضم اللام في اللذيه واللتيه اذا ان اللذيه واللتيه يقول هذا لحم لا يجيز ذلك لكن هنا اورد ان هذه لغه انما هذه لغه ثم بعد ذلك يعلل لماذا ساغت تصغير الإشارة والاسم الموصول لماذا ساغت يعني جاز أن نصغر اسم الإشارة والاسم الموصول قال لأنهما يوصفان ويوصفهما يعني اسم الإشارة هذا من النعت الجامد كما تعلمون قرأت الكتاب هذا فهذا اسم الإشارة في محل نصب نعت الكتاب وهو من نعت الجامد وأيضا يوصف والذي أيضا يوصف بها أو الأسماء الموصولة يوصف هو وتوصف والتصغير في الأصل هو وصف في المعنى لذلك يعني هذا تعليل لجواز تصغير أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ثم يعطينا معلومة ولذا منع عمل اسم الفاعل مصدر يعني نعرف اسم الفاعل عمل فعله يأكذ مفعولا به يأكذ مفعولا به إذا بشروط إذا كان معرفا بأل أو كان منونا دالا على الحال والاستقبال أما إن كان غير معرف ال وكان مضافا يعني غير منون فلا يعمل هذه شروطه لكن هنا لا يعمل إذا كان مصغرا لا يعمل إن كان مصغرا كما منع إذا كان موصوفا إذا كان موصوفا يعني إذا قلت هذا ضويرب لا يستحسن أن تقول هذا ضويرب خالدا ضارب ضويرب لا يستحسن أن تقول هذا ضويرب خالد لكن أقول هذا ضارب مثلا جاسما كما لا يستحسن إذا يعني كان موصوفا هذا ضارب ضريف زيدا ايضا لا يستحسن لأن الاسم الفاعل هو موصوف فهذا لا يستحسن ايضا نكون بذلك قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من مبحث التصغير سندخل ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل بباب النسب هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته